الذين ي ي ق م و ن الصلاة و ي ؤ ت و ن ا ل ز ك ا ة وهم ب ا ل آ خ ر ة هم ي و و ق ن أ ل ئ ك ع ل ى هدى من ربهم و أ و ل ئ ك ه م ا ل م ف ل ح و ن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 واذا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا و ل ا مستكبرا كان أ في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وعالدين فيها و ع ه ا ل ل ه ح ن ا ا ل س ي للعلوم ا ت بغير ع الاسلاميه و و ا داب من وأنت كل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 حملته امه وهنا على وهن وبصله في عامين أ ن اشكر لي ولوالديك إ ل ي المصير و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما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 يا بني انا ان تكن اثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض, أو في أو في الأرض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير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 إلينا م ر ج ع ه النابلسي للعلوم ا ل نمتعهم ا نبطرهم س ل ا ل ي ه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 لا يجزي والد عن ولده ولا يجزي عن موسوعه و ج النابلسي ز و للعلوم ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ولا ي غ ر ن ك م ب ا ل ي ه الغرور إن الله عنده علم إن عنده